دين التوراة لم تحرف وبذلك اصبح معتمد البروتستانت الرئيسي في الدين هو التوراة وهي معتقدات اليهود اتعرفنا على الوضع ده في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على قضية تانية مهمة جدا وهي تحول اليهود من الاندلس بعد الاضطهاد الكاثوليكي المستمر لهم بعد سقوط الاندلس تحولهم الى الدولة العثمانية واستقرارهم في مدينة سالونيك في اليونان ثم بعد ذلك انتشروا في اجزاء كثيرة من الدولة العثمانية يبقى في نهاية ما ذكرناه في الحلقة السابقة وصلنا الى امرين خطيرين في فرقتين كبار جدا بالوقت يدافعوا عن حق اقامة وطن قومي لليهود في داخل ارض فلسطين الفرقتين دولت في الظاهر ليسوا يهودا ولكنهم في الباطن من اليهود الفرقة الاولى هي فرقة المسلمين الذين في ظاهرهم اسلام وفي باطنهم يهود في داخل الدولة العثمانية وهم ما عرفوا في التاريخ بيهود الدونمة ودول كان مكانهم زي ما قلنا في اليونان لكن انتشروا بعد كده وظهرت افكارهم في اماكن كثيرة بل ان منهم من هاجر الى فلسطين وصل عدد اليهود الذين هاجروا الى فلسطين حوالي خمسة الاف يهودية عاشوا في ارض فلسطين الناس ذيت بالطلب باقامة وطن قومي لليهود لكن في الظاهر هم من المسلمين وان كانت جذورهم معروفة جذورهم يهودية الطائفة الثان هي طائفة البروتستانت اللي في اوروبا الذين يدعو الى اقامة وطن قومي لليهود في ارض فلسطين لكن هؤلاء جوبه بمحاربة شديدة من الكاثوليكة تسعامه البابا ومن ورائه فرنسا فين راحوا زي ما قلنا في الحل اللي فاتت راحوا جميعا الى انجلترا انجلترا استقبلتهم استقبال حافل لان انجلترا زعمها اصبح يعتنق المذب البروتستانتي وبذلك فتح الباب للبروتستانت ولليهود ليسكنوا في انجلترا ومن هنا كانت الكثافة العددية الكبيرة للبروتستانت ولليهود في انجلترا وعشان كده نقدر نفهم ليه انجلترا من زمان اوي اوي وقفة مع المشروع اليهودي وليه انجلترا هي اللي زرعت اليهود في ارض فلسطين وليه انجلترا ضحت ودفعت ومدت اليهود بالسلاح وليه انجلترا ما ثبتش ارض فلسطين الا ما زرعت جواها الدولة اليهودية نسأل الله عزجل ان يحرر فلسطين بكاملها يبقى دي جذور عقائدية حصل تطور كبير وخطير في القرن السادس عشر الميلادي واللي بعديه واللي بعديه ادى الى تغير في الخريطة السياسية في العالم ايه التطور ده؟ التطور ده كان ظهور او اكتشاف امريكا طبعا امريكا اكتشفت في اوال القرن السادس عشر الميلادي لكن لم تعرف للعالم الا مؤخرا عندما ظهرت امريكا حصل تطور كبير جدا في اوروبا وجد البروتستانت الذين يعانون من الاضطهاد في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا وفي غيرها وجدوا في امريكا منفسا نعم انجلترا كانت احد المتنفسات التي كانت للبروتستانت لكن امريكا كانت بلاد جديدة وواسعة وواعدة ومساحتها الى من الارض وثروات وما الى ذلك من امور فتوجه البروتستانت من اوروبا الى امريكا لشان كده اخواني من معظم الامريكان بروتستانت يعني الى الان البروتستانت يمثل حوالي 60% من النصارى في داخل امريكا والكاثوليك 30% وال10% لفضله طواقف مختلفة ارثوذوغس وغيرهم فالبروتستانت يمثلوا عماد النصارى في أمريكا البروتستانت راحوا كل أفكارهم وبكل معتقداتهم راحوا في دناغهم انشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لماذا؟ لينزل المسيح عليه السلام عشان كده نقدر نفهم الوقفة الأمريكية الواضحة مع اليهود لإقامة وطن قومي لهم في أرض فلسطين الكلام ده مش بإرادتهم الكلام ده معتقدهم الكلام ده مش رأي الحكومة الأمريكية الكلام ده رأي الشعوب الأمريكية شعب الامريكي وبالذات المتدينين من الشعوب الامريكية يعتقدون انهم لم يروا المسيح عليه السلام ولن ينزل المسيح عليه السلام الا اذا اكمل اليهود وطن قومي في ارض فلسطين بل انهم يروا ان اليهود شعب مقدس خلي بالك الكاثوليك والارثوزوكس زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يروا ان اليهود امة ملعونة على خلاف تام مع معتقد البروتستانت هيا حصل تكدس لاعداد كبيرة جدا من البروتستانت في ارض امريكا يبقى عندنا دلوقتي دولتين كبار جدا في العالم بيدافعوا عن حقوق اليهود وهدولتين انجلترا ودوله امريكا ودالعله بيفسر لنا مراحل كتيره جدا جدا مرت بينا في التاريخ الاسلامي وما زلنا نمر بها ولعلنا سنمر بها في فترات طويلة قادمه ان دي معتقدات شعوب ومعتقدات رجال كنيسه ومعتقدات سياسيين ومعتقدات اعلاميين مش مجرد فكره في دماغ واحد ومش مجرد دفع من اليهود الذين يسكنون في هذه البلاد طبعا في نفس الوقت فتحت أمريكا أبوابها لليهود اليهود الذين يعلنون أنهم من اليهود ولا يتخفون في ذي البرتستان أو في ذي الإسلام فتحت الأبواب لليهود وهاجر أعداد كبيرة من اليهود من أوروبا إلى أمريكا ومن بلاد العالم المختلفة إلى أمريكا نرجع تاني ليهود الدونما بدأ يهود الدونما اللي هم في الظاهر مسلمين بدأوا يتغلغلوا في داخل النظام العثماني دع Segreens l�nik l' motivat ya朗licii بدأت تضعف تلك الأيامه närDEAUigorina بين الناس مع ضعف الدولة العثمانية بدأت ادها تد صلاحيات الممالك الأوروبية ،خال بالك الممالك الأوروبية كانت ملدل أعداء للدولة العثمانية ويا ما حربتهم الدولة العثمانية كانت تحارب في زمان كواتها في أكثر من جبهه كانت تحارب الروس في الجبهه شرقية وكانت تحارب في الجبهه الغربية النمسى والمانيا وفرنسا وانجلترا وكانت تحارب في الجبهة الجنوبية في خليج عدن كانت تحارب البرتغاليين الذين كانت أساطيلهم تجوب العالم أجمع فكل دولة أوراثوا كراهية شديدة جدا بين الممالك الأوروبية المختلفة وبين الدولة العثمانية في زمان ضعف الدولة العثمانية أعطت امتيازات كبيرة جدا للأوروبيين للأسف الشديد تغلغلوا في داخل الخلافه العثمانيه اصبح فيه في كل مكان كونسول في مصر وكونسول في الشام وكونسول في اسطنبول وكونسول في كل مكان تحكمه الدوله العثمانيه هقولها القناصل ما كانواوش مجرد سفراء بيادوا نوع من الرسائل بين الدوله العثمانيه وبين الدول الاخرى لكنهم كانوا جيوب خطيره جدا وناس بتملي اراءها على الدوله العثمانيه وناس بتفرض بتفرض تغيير في حركه وخط سير الدوله العثمانيه وهذا من ضعف الدوله العثمانية لا شك في اوقات أيامها. واعتبر هؤلاء القناصل انهم وسطاء او انهم اوفياء أو على حقوق النصارى في داخل الدولة العثمانية زي النصارى الورثوذكس والنصارى الكاثوليك وغيرهم وفوق كده طبعا اعتبر الانجليز انهم امناء على حقوق اليهود في داخل الدولة العثمانية اديكم مثال على كده انشأت كونسولية بالفعل لبريطانيا في داخل الكدس واول رسالة ارسلتها انجلترا الى هذه الكنسولية ان ترعى حقوق الطوائف اليهودية في داخل فلسطين اول رسالة موجهة من الحكومة الانجليزية لكنسولية لها في الكدس كانت رعاية الحقوق اليهودية طبعا ده من منطلق عقدي لان المعظم الانجليز زي ما قلنا بروتستانت وبروتستانت فعقبتهم ان لازم يقام وطن لليهود في داخل ارض فلسطين ومن ثم فرعاية حقوق الفلسطيني اليهود في ارض فلسطين وكثرت اليهود في ارض فلسطين مطمح لا بديل عنه في العقيدة الانجليزية او عقيدة البرتستان في بصفة طيب فرنسا في ذلك الوقت كانت واقفة مختلف فرنسا كاثوليك والكاثوليك زي ما قلنا بيكرهوا اليهود كراهية شديدة جدا ففرنسا ما كانتش تؤيد الحقوق اليهودية لكن حصل تطور مذهل في فرنسا في سنة 1789 ميلادية ايه التطور ده قيام الثوره الفرنسيه قامت الثوره الفرنسيه على الملكية الفرنسيه وكسرت كل شيء وسجلت ناس كتير وقتلت ناس كتير كانت ثوره بكل المقاييس وقامت هذه الثوره بافكار عده الافكار ديت جدا جدا من خريطه العالم كله من اول الافكار التي قامت بها الدوله او الجمهوريه الفرنسيه التي قامت او انقلبت على المملكه الفرنسيه من اول هذه الافكار فكره القومية يعني ايه فكرة القومية يعني احنا عرقينا ايه اصلنا ايه اصلنا فرنسيين ماناش دعوا بقضية الكاثوليك وقضية الديانات وقضية اليهود وقضية كذا يبقى ده اول معتقد اللي هي معتقد القومية الاعتزاز بالفرنسيين وصدرت هذا المعتقد الى كل بلاد العالم كل بلاد العالم تنظر الى الثورة الفرنسية على انها محور رئيسي جدا من محاور التغيير يبقى الثورة فرنسية لما صدرت هذه الافكار الى الخلافة العثمانية عملت مشكلة جبيرة جدا افكار قومية بدأت تقول في اتراك وفي عرب والعرب نفسهم اسمتهم فيه شاميين وفيه فلسطينيين وفيه مصريين وفيه جزائريين الفكرة ديت انتشرت عند الناس بشكل كبير جدا فكرة القومية من الثورة فرنسية دي اول فكرة الفكرة التانية كانت برضو فكرة واضحة جدا للثورة فرنسية فكرة العلمانية يعني ما الناس دي عقب الدين احكم الدولة بأي دين زي ما يكون الناس مالهاش يعني دولة لا دينة لها والفكر العلماني دا ما كانش موجود في أوروبا أوروبا كلها كانت كاثوليكية صرفة وبعض الأجزاء فيها بروتستانت زي ما قلنا وفي الأساس انجلترا ففكرة العلمانية ورفض الدين وترك الدين والخروج من هيمنة الكنيسة أيا كانت الكنيسة فكرة انتشرت في الثورة الفرنسية لكن تي فكرة تالتة غريبة جدا جدا تكون موجودة مع العلمانية وهي اعتناق الثورة الف للمذهب البروتستانتي غريبة جدا يعني الثورة الفرنسية من مقولة علمانية وقومية ملايش دعوة الدين طب لماذا تفكر في ذلك لأن الحكومة السابقة الملكية كانت كاثوليكية فأرادت الثورة الفرنسية أن تأخذ الناس جميعا إلى خلاف ما كانوا عليه كنوع من الثورة على المعتقدات القديمة أيا كانت معتقدات ملكية معتقدات كنسية حتى معتقدات كاثوليكية دينية فاخدوا المذهب البروتستانتي طبعا الكلان ده مؤقت لأن فرنسا بعد كده رجعت كاثوليكية لكن في بدايات الثورة الفرنسية كانت تعطنق المذهب البروتستانتي وتبنت هذا المذهب وبدأت تدعو إليه هنا وهناك مع انها زي ما قلنا دولة علمانية نتج عن هذا الأمر أن هي بدأت تطلب من القناصر الفرنسيين اللي موجودين في الخلافة العثمانية أنهم أيضا يرعوا حقوق اليهود وبدأوا يطالبوا بإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين طبعا في إقامة طمع أو طبعا في النزول المسيح عليه السلام كما تنص على ذلك العقيدة البروتستنتية هذا الوضع المعكوس أو الغريب بدأ يحز العالم الغربي كله لصالح اليهود وبدأنا نشوف دفاع عن حقوق اليهود في كل مكان ومطالبة للمسلمين بإقامة وطن قومي لهم في داخل فلسطين وزي ما قلنا فلسطين كان بيعيش فيها خمس تلاف يهودي المشاريع دي كانت في منتهى الخطورة لدرجة ان نابليون بونابارت عندما نزل الى مصر واتجه الى الشام كان في دماغه المشروع اليهودي ده يطرى ايه اللي عمله نابليون بونابارت والافكار اللي كانت في دماغه ويطرى ايه المشاريع اللي كان عايز يعملها لليهود ويه اللي عمله في ارض الشام ده اللي نرفه ان شاء الله بعد الفاصل خطقه معنا بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله نابليون بونابارت شخصية من اشهر شخصيات في التاريخ الانساني يأثر كتير جدا في تاريخ فرنسا في تاريخ اوروبا وفي تاريخ المسلمين نابليون بونابارت تولى الحكم بتاعه بعد الثورة فرنسية مباشرة الثورة فرنسية زي ما قلنا قبل الفاصل عام سنة 1789 بعدها بعيدة سنوات قليلة تولى نابليون بونابارت وعنده احلام تبسعية ضخمة جدا مش بس في اوروبا في العالم كله وبدأ يكون فعلا الامبراطورية بتاعته وكانت من اوائل احلامه ان يسيطر على مصر وعلى الشام وان يفعل اشياء كثيرة جدا ما فعلها من قبله من الفرنسيين عمل ايه بالنابولين بونابرت عمل في سنة 1798 يعني بعد تسع سنوات فقط من الثورة الفرنسية عمل حملة كبيرة جدا لاحتلال مصر ونجح فعلا في احتلال مصر سنة 1798 ودخل بالجيوش كبيرة جدا وكان شخصية نفعية شخصية اجرامية ما عندوش اي مبادئ مع ان هو بروتستانتي واعتنق النظر بروتستانتي بعد توليل الحكم في فرنسا زي ما قلنا الا انه ما كانش عنده منع في ان يعلن انه يظهر الاسلام يعني اول ما دخل الى مصر اعتنق الاسلام تظاهرا طبعا علشان يجنع الشعب المصري بقبوله حاكما له لكن مع مرور الوقت تظاهر طبعا الافكار التي كانت عندها والتوسع والتكوين الامبراطورية والنمروش اي علاقة بالدين لا الدين النصراني ولا الدين الاسلامي خرج من مصر نابليون سنة 1799 متجهن الى الشام عشان ايه عشان يحتل فلسطين لكنه فشل في احتلال فلسطين قعد في فلسطين عدة شهور يخاصر عكا فشل في احتلال عكا وفقد 2200 قتيل حول اسوار عكا لكنه دخل ارض فلسطين من اماكن مختلفة اخرى غير عكا وبدأ يامل حاجة غريبة جدا بدأ يدعو اليهود من كل اطراف العالم ليأتوا الى فلسطين ليقيموا حكما لهم على ارض فلسطين طبعا شيء غريب لان زي ما قلنا قبل كده انه هو علماني وبعد كده اعتنق المذهب البروتستانتي وبعد كده تظاهر بالاسلام ودلوقتي رجع التاني البروتستانتية مش بس رجع لها لا ده ينادي بكل معتقدات بما فيها قدوم اليهود من كل مكان في العالم الى ارض فلسطين طبعا هو يريد ان يدغض مشاعر البروتستانت في العالم وكذلك مشاعر اليهود ويحذب الاحزاب ضد الدولة العثمانية كان من الممكن ان يتحقق ذلك لو ان الدولة العثمانية استنجدت, بمن؟ استنجدت من جلترا وبروسيا طبعا دي كانت مشكلة كبيرة الدولة العثمانية كانت في مرحلة كبيرة من مراحل الضعف والخلل والخور والجبن وصلت الى هذا المستوى المؤسف فبدأت تستعين بأعدائها انجلترا طبعا طول عمرها عندها مشاكل مع فرنسا فما صدقت هذا الاستنجاد من الدولة العثمانية فجابت جيوشها وكذلك روسيا الأورثوذفسية اللي هي على خلاف كبير مع معتقدات نابليون والثورة الفرنسية جابت برضو فهذا أخاف نابليون واضطر نابليون أن ينسحب من أرض فلسطين نتيجة وجود الجيوش العثمانية والجيوش الروسية والجيوش الإنجليزية انسحب نابليون بونابرت وكان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم وهو في البحر عشان نعرف من هو نابليون بونابرت في التاريخ الإنساني إزاي كان بيعمل جرائم في مصر وفي الشام وفي غيرها من بلاد العالم المهم ان بعد هذا الحدث هزمت الدولة الفرنسية او الثورة الفرنسية او الجيوش الفرنسية في مصر وخرجت من مصر سنة 1801 طبعا الانجليز ما كانوش بيساعدوا الدولة العثمانية علشان سوادوا عيون الدولة العثمانية ولا عشان بيحبوا المسلمين ابدا بيساعدوا عشان مصالحهم وعشان مصالح اليهود بمجرد من انتهت الحرب بدأت انجلترا تفكر فاطمع لها فين في مصر وبدأت تجمع الجيوش شان تحارب الدولة المصرية اللي هي كانت تابعة للخلاف العثمانية في ذلك الوقت الخلاف العثمانية وجدت ان مشكلة خطيرة جدا وان اذا كانت مصر نجت من الاحتلال الفرنسي فبعد عدة ايام او شهور او سنوات على الاكثر ستقع في يد الاحتلال الانجليزي فماذا فعلت ارسلت احد جنودها او احد القادات الكبار في الدولة العثمانية لينجدوا مصر من الاحتلال الانجليزي بعدت مين بعدت محمد علي محمد علي ما هو عثماني محمد علي الباني وكان احد القواد الكبار في الدوله العثمانيه قواد الجيش الكبار في الدوله العثمانية وكان احد التجار الكبار في الدوله العثمانيه وكان بيتاجر في كان بيتاجر في السجاير كان بيتاجر في الدخان وكان رجل علمان لا دين له وحاول على قد ما يقدر ان هو يصل الى هذه الأمنية ان يذهب الى مصر يدافع عنها ضد الإنجليز ليه في الاخر مش عشان يحافظ على املاك الخلافه العثمانيه ولا عشان يرفع رايه الاسلام لا عشان يستقل بمصر عن الخلافة العثمانية او عن الدولة العثمانية وده فعلا العمل جه محمد علي سنة 1805 الى مصر للأسف الشديد الشعب كان مغيب حتى العلماء كانوا مغيبين في هذه الفترة استقبلوا محمد علي وظنوا فيه خيرا وقدموه وطلبوا من الوالي العثماني او الخليفة العثماني ان يجعله واليا مستديما على مصر وبالفعل تولى الولاية على مصر لكن بمجرد ان تولى الولاية قتل العلماء وقتل الزعماء الذين كانوا في هذا الوقت في مصر وقتل كل الممليك وعمل اشياء منكرة كثيرة وسيطر على الامور سيطرة تامة في مصر وبدأ يتعاون مع فرنسا ومع انجلترا لضرب الخلافة العثمانية هي دي قصة محمد علي الحقيقية اللي احنا احيانا كثيرة كثيرة جدا في كتبنا لنعرف عنها شيئا اللي نعرفه ان محمد علي انشأ مصر الحديثة وانه هو كان احد دعمات التقدم وعمل اناطر وعمل مصانع وعمل كذا كلام ده كله ممكن يكون يتعامل لكن بمساندة فرنسية وانجليزية واضحة وضد الخلافة العثمانية كان معول كبير جدا لتفكيك الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب انجلترا وفرنسا فترة طويلة جدا من الزمن طيب محمد علي لما بدأ يسيطر على الامور بدأ يستقل بمصر وبدأ بعد كده تزيد اطمعه عشان ياخد فلسطين وياخد الشام وده يرجعنا تني القصة فلسطين محمد علي بدأ ينشر الكوات بتاعته يمين وشمال وبدأ بالفعل يدخل في ارض الشام وبدأ بالفعل يحتل ارض فلسطين من الخلافة العثمانية ضم ارض فلسطين وضم ارض الشام ووصل بجيوشه الى تركيا وكان يريد ان يغزو تركيا في عقر دارها كان يريد ان يحتل تركيا واجعلها كلها جعلها كلها مملكة علوية محمد علي مملكة علوية طبعا كل ما ارتكبهم مبقات. وارتكبوا أبنائه بعد ذلك الممبقات كل تاريخ الخديوي والخديوي والخديوي لحد ما في الأخر الملك فاروق كل ده أولاد محمد علي ليس للدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية علاقة بها عشان إحنا بنحمل أخطاء هذه الأسرة للدولة العثمانية بنقول إن الأتراك ظالمين والأتراك عملوا كذا وكذا لا مش الأتراك الألبان اللي هما كانوا محمد علي وأسرته دولة كانوا منشقين على الخلافة العثمانية بل كانوا عونا للإنجليز وللفرنسيين في حرب في بلاد ح وصل الامر في النهايه الى معاهده بين الدوله العثمانيه وبين محمد علي على ان يرجع محمد علي كمعاهده مشهوره اسمها معاهده كوتاهيا واشترك فيها فرنسا واشتركت فيها انجلترا على ان يرجع بجيوشه الى مصر على ان تبقى مصر ولاية له ولاولاده من بعدي خلاص مصر كده خرجت بره المعادله مصر اصبحت ولايه علويه تابعه لمحمد علي خرجت بره معادله فلسطين وطبعا ده اراح اليهود بشكل كبير جدا وبدا اليهود طبعا من وراء انجلترا وفرنسا يفكروا جديا في قضية فلسطين بعد غياب مصر عن الساحة الاسلامية مش بس كده ده خات حكم الشام مدى, مدى الحياة يعني خات حكم الشام لحد ما يموت وبعد ما يموت ترجع تاني الخلافة العثمانية طبعا الموضوع كان معقد جدا لكن العازق لكم عليه ان في حاجة اخصر من كل ده بتحصل في داخل الخلافة العثمانية ولم يلتفت اليها اعضاء الخلافة العثمانية وهذا خلل خطير لابد ان ينتبه اليه المسلمون الخلال دا كان عبارة عن تنامي قوة يهود الدونما يهود الدونما يهود و احنا عارفين انهم يهود لكنهم تظاهروا بالإسلام كما ذكرنا قبل ذلك هؤلاء بدأوا يتغلغلوا في كيان الخلافة العثمانية بدأوا يتغلغلوا في المناصب السياسية و المناصب الشكر يتغلغلوا في القضاء يتغلغلوا حتى في بعض المناصب الدينية في داخل الخلافة العثمانية بدأوا يقشوا لجيش العثماني. بدأوا يكونوا قوات في الجيش العثماني ولعل كلنا نسمع عن حزب الاتحاد والترقي كان يقوم في المقام الاول على اكتاف اليهود الذين يتظاهرون بالاسلام ومن هنا سيغيرون كثيرا كثيرا من سياسات الخلافة العثمانية املا في اقامة وطن لهم في ارض فلسطين المشاريع ديات كانت شغالة بمنتال قوة ومنتال حمية وكان اليهود خلاص معتبرين ان اقامة وطن لهم في ارض فلسطين مسألة وقت قليل جدا لكن حصل شيء غير مشاريع اليهود وغير مشاريع انجلترا وغير مشاريع فرنسا وغير مشاريع روسيا ايه الشيء ده؟ الشيء ده ان ظهر على الساحة شخصية اسلامية جديدة ظلمت كثيرا جدا في التاريخ وكثير مننا يعتبروها شخصية دموية شخصية منحرفة شخصية ظالمة لكنها كانت على غير ذلك تماما الشخصية هي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم الخلافة العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني حكم من سنة 1874 لسنة 1909 يعني 35 سنة في هذه السنوات الطويلة التي حكمها كان من اهم القضايا التي شغلته ايقاف المشروع الصهيوني في ارض فلسطين محاربه الاهداف التوسعيه لليهود في داخل ارض فلسطين ومحاربه الافكار الانجليزيه البروتستانتيه لزرع اليهود في داخل ارض فلسطين طبعا الكلام ده عمل له مشاكل كبيره جدا وقوى العالم كلها بتحارب دلوقتي والدوله العثمانية ضعيفه انا بقول لكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله لو ظهر في زمان قوه الدولة العثمانية لكان من اعظم الخلفاء في تاريخ الدنيا لكن للاسف الشديد ظهر في زمان ضعف شديد يعني كان بيحاول على قد ما لكن ما كانش قادر ان هو يوصل الا بما يستطيع لكن استطاع كتير جدا من القوانين العظيمة التي اخرجها السلطان عبد الحميد الثاني انه منع الهجرة الى ارض فلسطين مع هجرة اليهود الى ارض فلسطين قرار طلعه فيه الفلسطين فيها خمس تلاف يهودي خلاص هو ده وبس ما خرجش حد من اليهود من ارض فلسطين لكنه منع الهجرة الى فلسطين ومنع تدخلات الانجليز في قضايا اليهود في الحكومة العثمانية وحصل في ذلك الوقت تزامن مع شيء غريب جدا في روسيا اضطهات شديد جدا جدا من الحكومة الروسية لليهود في روسيا طبعا الحكومة الروسية في ذلك الوقت أرثوذكسية ومتزمتها وهذه الحكومة تكره اليهود كراهية شديدة فالروس كانوا يضطهدون اليهود في داخل أرض الدولة الروسية تعمل ايف امريكا وتعمل ايف انجلترا والناس اللي بيحبوا اليهود ذهبوا الى الخلافة العثمانية ليضغطوا علىplatz ضغطا مباشرا ان تدخل اليهود الروس الى ارض الخلافة العثمانية يعمل ايف السلطان عبدالحميد الثاني رحمه الله حاول ان هو يرفض مرة واثنين وتلاتط الضغط من كل مكان قبل ان يدخل, يدخل اليهود الروس الى الارض العثمانية بشرط الا يدخلو الى ارض فلسطين السفير الامريكي ودي اول مرة نشوف السفارة الامريكية لها دور في العالم الخارجي السفير الامريكي ضغط على السلطان عبد الحميد الثاني ان يدفع اليهود الى داخل ارض فلسطين كلام ده كله في قرنة 19 لكن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله رفض ذلك الامر وقال لن اسمح طيلة حياتي وما دامت الخلافة العثمانية قائمة ان يدخل اليهود الى ارض فلسطين يطر ايه اللي هى اليهود مع السلطان عبد الحميد الثاني يا ترى ازاي الانجليز هيحاولي وقعه سلطان عبد الحميد الثاني يا ترى يهود الدونما ويهود العالم والبروتستانت هيكون رد في علوم ايه ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته